هرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعيهاكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحلاجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 119. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 121. لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 122. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله ان الله اعد للمحسنات منكم اجرا عظيما يا نساء ان نبي من ياتي منكم بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيارة من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَلَّى ضَلَالاً مُبِيناً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 124. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 125. يا أيها النبي إنت لَنَا لَكَ أَزْوَاجٌ كَاللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ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 ترجماً من تشاء منهم وتأوي إليك من تشاء وَمَنْ بَلَغَ يَتَمَّمَّنَّ عَزَلَتَهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ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 إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم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 إن تبدو شيئا أو تخوف فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهم النفئ أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبنائِ أخواتِهن، ولا أبنائِ أخواتِهن، ولا نسائِهن، ولا ما ملكت أيمنهن، والتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهدا، إن الله وملائ 119. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 110. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة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 نبي قل لأزواجك وبناتك ولسائر المؤمنين يدين عليهم نم جلابي بهم ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيمان لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني أينما ثقفوا أقذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسولا.